الوحي إلي أنه استمع لفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يغذي لك شفا عن نبي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبك ولا ولدا وأنه كان يقول سفهنا على الله شفطا وأنه رأينا أننا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا رأقوا وأنهم ضروا كما ظلمتوا أن لن يبعط الله أحدا وأننا نمسنا السماء فوحدناها مليا الحرسا شديدا مشهوبا وأننا كنا نقرمنا مقاعد للسجع فمن يستمع الآن يجله شهابا رشدا وأننا لا ندري أريد بمهر في الأرض أن من الصالحون ومن أبون ذلك كنا خارطا قددا وأن أرنا أن أولا أعز الله في الأرض ولن أعزه مردا وأن أعلم ما سمعنا المدهى آمنا به فمن لا يرى رؤى ولا رق وان من المسلمون ومن الفاسقون فمن اسلم فاولاه كتحررا رشدا وان من الفاسقون فكانوا لجحنم محطوا وان استقاموا نقرن بطناسبهناهم ما انغرق لنفثهم فيه ومن اعرض عن ذكر ربه يسلكم عذابا المساجد لله فلا تدعوا وأن أولى بما قام الله يدعوك أن يكونون عليه البكاء قل إنما أدعو ربي ولا أشعر به أحدا قل إني لا أمده لكم ولا رجلا قل إني لن يجئني من الله أحد ولن أجل المتحدة. إلا بلى من الله ومن ورسوله ومهي عصى له رسوله فإن لمونا رجلا لم خذين أبدا حتى إذا أهونا يعونا فسيعلمون من أضعى ناصر وأقل عددا ولئن أدري قريما تعلم أن يجعل أن يجعل لهم ربي أبدا عالٍ ويب فلا يظهر على ويب أحد إلا من ارتضى من رسوله يسلك من بين يديه القلب رسلا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحقدهم لديهم وأحصى كل شيء على ما. يا ألوان مزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو يرقس منه قليلا أوزد عليه وعدت للقرآن ترديلا إنا سنبقي عليك قولا خطيلا إننا شهد الليل هي شد وطأه وأقوى مطيلا إنا تدرنها لسبحا قويلا ولدر اسم عبدك وتبتل إليه تبتيلا رب المشيط ونغرب لا إلا هو وَقِيلَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَجْرُهُمْ أَجْرٌ جَمِيلٌ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَكَ إِنَّهُ كَانَ وعذابا أليما يوم تبقف الأرض والجبال وكانت الجبال تكيبا مهيلا إنا أرسلنا لكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخرا مبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومي يجعلوا من دار شيبا كان وعده مفعولا. إِنَّ هَذِهِ تذْكِرَةً فَمَا شَاءَ تَقَطَّعَ إِلَى رَبِّهِ سَمِينا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصُوحًا وَتُرْهَمُوا وَتُؤَاخُونَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ويقادرون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأهتموا الصلاة وآتوا السكات وأقربوا الله قربا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا معيد الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغروا الله إن الله غفور رحيم يا وثيابك فطهفر والرجس فانتر ولا تمنهم فستكتر ويرفتك فاشر فإذا نقرأ الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مدودا وبين شهودا ومهدت له ثم يتفع أن أزل كلا أنه كان لآياتنا عميدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظرت العدسة ودسر ثم أدمر واستقر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول سأسليه سطر وما أدرى كما سطر لا تبق ولا اتدر لو واحد البشر علينا تسعة عشر وما جعلنا أشحاب النار إلا مهائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسرقنا الذين هم الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغداد الذين مطوا كتاب والمؤمن ماذا أراد الله بهذا مألاك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جمود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. كهلا والقمر والذنب إذ أدلى والصبح إذا أسفى إنها لإحدى الكبر مذينة إن من شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنبان يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لنكم من المصدرين ولنكم نفعم المسكين وكنا مع الخائضين وقمنا نكذب اليوم الدين حتى تانا اليقين فما تنقعهم شقاعة الشافعين فَلَا لهم عن التذكرة معرضين فأنهم حمر مستنفرة فرد منه أسورة فن يريد كل منهم أن يؤتى صحة منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرا لا أقسم في يوم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسن الإنسان أن لن نجمع عوامه ولا قادرين على أن نسوي بلانه من يريد الإنسان ليفجر أمامه نسأل أيام يوم القيامة فَإِذَا بَلِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَضُمْعَ الشمس وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْلَى الْمَقَرُ كَلْتَا لَا نَزَرُ يَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرُ يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قدم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 الموتاء هل أتى على الإنسان يوم من التهلم يكون شيئا ملحوظا إن قرقر الإنسان من نطفة المشاجر لذني فجعل له سنيا بصيرا إنما له سبيل إنما شافرا وإنما تطوع إن أعطنا بك فينا سلاسل وأولاد وساعرا إن الغر يشربون من يشرب كان مزاجها كاكورا عينا يشرق بها عباد الله يفجرونها تفجرا يوقون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا إنما لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا لا لخاه من ربنا يوماً عبوساً وقمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم لما صبروا جنة وحريرا والفكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم خلابها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم من فَطِيرًا عَلَيْهِمْ فِي عَاصِفٍ نُّذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُذَّابًا إِلَّا غَافِلًا أَوْ كَانَ سَاعِلًا إلا هذا سَاعِقُهُمْ مَشْكُورًا إِنَّمَا مَنَّنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَعْجَلْ لَهُ مِنْ ذِكْرِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ من قَبْلَ رسم عبك بكرة ورسيلا ومن الليل فاستلن وسبحه ليلا قويلا إنها أولا يحبون ويدهون من لا. نحن خلقناهم وشددنا أسراهم وإذا شدنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن يشارك تخذ إلى ربي سبيلا إن هذه إلا هارلا يحبون العاجلة وإذرون وراهم يردون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا عشقنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنها لا يحبون العاجب إن هذه فمن شاءت دخل إلى ربه سبيلا وما تشارون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ترجل من يشاره رحمته وقالوا إن أعد لهم عذابا سلام عرفا والعاشفات عشرا والناشرات نشعر فالفارقات فارقان فالمنعيات ذكرا عذرا أو نطرا إننا توعدون نوافع فإذا النجوم قمسك وإذا السماء فرجت وإذا النجوم قمسك وإذا السماء فرجت وإذا الجبال مسمت وإذا الرسل أبطت لأي يوم أرجلت ليوم الفصل وما أدراتها يوم الفصل وإن يوم إذن المتبين ألم نهرك الأولين ثم نطبعهم الآخرين فذلك نفعل بالمجرمين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلنا رفقران مكين إلى قدر معلومين فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحيا ترمي بشارهم تلقص كأنهم جبالة موصف وإنهم يومين للمكذبهم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذر لهم فيعتدرهم وإنهم يومين هذا يوم القصر جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيتون فكيدون وإن يوم إذن للمكذبين إلا يتقين في أولاهم وعيون وقواتهم مما يشتغون ولو واشتغوا هميئا لما كنتم تعملون إلا كذلك نجز المسرين وإن يوم إذن قليلا إنكم مجمعون وإن يوم إذن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكْعُوا لَا رُكْعَةَ لَهُمْ وَإِنْ يَرَوْا مَيْلَنَّ الْمُتَوَلِّينَ فَإِنَّ حَدِيثَ بعده